ثَُّ إنكم أَوهََّلون المُكّبود لآكود م شَج مِن زَّوم فم لون بِجَ البُطود فشبونَ لَيد مِنَ, من الحمِييب che pou ne soubel he ou zo lo ho y ou me noulen kon poum pele ouule tom so نَحننُ قَذَر نحن أن لَا بَنَكُم الْ المَتَ وَما نَحننُ بِمَسبْبوقب على أَ بَدّلَ أَمْفعلَلَكُم وَنُ شِئأَكُم في مان تَعَلَمود وَلا قَد عَرتُمَّ شَْتَ الأُول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 بل نحن مود فررأَيتم الم الذي تشود أَتم زَلت موض مِنَ المزْن أَم نحنُود مزدود لوون شج الن جااج فَلَول تشكود أفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَأَنتُمْ أَن شَأَنتُم سَجَرَتَهَا أَم نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَا هَذَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ فَسَبِّح بِاسْمِ فما أكسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم